اثنان استمع إلى النص وقرأه ثم اكتبه في دفترك نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم هو رسول الله اسم والده عبد الله واسم والدته آمنة. إن ولادته في عام الفيل وهو من أسرة كريمة الأخلاق إنه إنسان كامل وصادق وعادل ورحيم قبل النبوة وبعدها هو نبي الإسلام وهو معلمنا الأول في تاريخ الإسلام نحن نحب نبينا كثيرا